يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّرِ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن ارسل رب حقيلا واذكر اسم ربك وثبت سري الى Once being وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم in The summer!